محطتنا الأولى مستمعينا فنية طرابية موسيقية ومع أجمل الأنغام اللي تعودنا نسمعها ولكن اليوم رح نسمعها بصوت شاب موهوب امتلك الموهبة وعشاء الموسيقى برحب بضيف لليوم الشاب مجد اسماعيل يسعد أوقاتك وأهلا وسهلا فيك أهلا يا أهلا فيك مني أهلا وسهلا أكيد مجد بدك تحيي على المستمعين على طريقتك شو بدك معنا بالبداية أكيد بالبداية رح غني يمر يمروا بطيفها اهداء لسور I keep them this تسكن الاحلام جميلة تهنوا احبها واسمها شام ويمر بي طيفها وتسكن الاحلام جميلة احبها واسمها شام ويمر بي طيفها تسكن الاحلام It's beautiful واسمها شام، ويمر it and its name is Shām and it's management is it has been many years changed our country and peas we on our our paths كم سنين شو تغيرت فينا الدنيا in us the مثل We're growing up We're growing up Like the trees We're growing up And her name is Shab And it will die with her And it موريتي حيتي وجه الشام اسبيتي والغيم اللي بير والارض سربان رجوليتي والسوري وقت بيخلق باسم المجد بينطا بسوريا بيتحلى Hey, I'm Mulhanuni, I'll عليك يعني ما خليت كلام نحكي أكيد رغم الحرب ورغم تكاتف أعداء سوريا إلا أنه في شعب بيعشق تراب هالوطن في كمان رجال الحق أبطال الجيش العربي السوري الأوفياء اللي بنوجه لهم ألف تحيه وسلام اهلا وسهلا فيك من جديد مجد اسماعيل مجد اللي بيسمعك بيسمع هالصوت الحلو بيقول مجد خلق بيغني خلق صوته حلو من أين صوتك حلو؟ الصوت الحلو بلشت تقريبا أنا بلشت بالغناء تقريبا من عمر ست سنين، فا وقت اللي يعرفوا أهلي هني كان أول حد بيعرف يعني بغني وهيك، فانتبهوا علي إني بغني وهيك، إنه خلاص لا يعني هلأ مجد اليوم أنت عمرك ستاشر سنين <تصفيق> نفهم <تصفيق> منك إنه كان عمرك سبعة من سنين وأنت بلشت وقت بلشت بالغناء بعدين إنه صرت مرن حالي أتعب بالغناء، إنه وعرف إنه هاد الطريق اللي لازم خلاص اخترته من من من صغير أكيد أكيد منفهم هلاء أنه الطريق يعني رغم أكيد رح يكون في صعوبات رغم م. أنه موسيقى أكيد. بس, بس مصره ومكمل للنهاية متمنى لك التوفيق آآ آآ معناتها مجد في أكيد دعم للأهل آآ آآ إلى جانب خلينا نقول الأساتذي اللي دائما بيدربونا بدون نكون أكيد صحيح. موجودين خبرنا عن دعم أهلك لأهلك هلاء أهلي هنو كا كانوا يعني الحافز الأساسي اللي كان يحفزني على أني قدم أكتر شيء فيني أدمو. بالنسبة للغناء أو حتى بمجالات تانية بس بالغناء حصرًا كانوا في يعني مواهب أخرى ما بنعرفها. ما خلاص درسوا غناء بس. <تصفيق> إيه. فكانوا هني أكبر مشجعين إدي من من صغير يعني بالغناء وأكيد إلهم أكتر أكبر شكر إلهم ولساتهم يعني بتوقع رح رح يظلوا معي طول طول مسيرة حياتي يعني بتوقع إنه نجاحي رح يعني لهم كثير وبالتالي نجاحهم ونجاح كل عالم اللي بتحبني يعني اكيد طيب مجرد ما فينا ما نقول سمعنا كمان معلش <تصفيق> اكيد اكيد اليوم بدنا بدنا نغني حق. بدنا نعزف بدنا نسلطن ونسمع هالصوت الحلو ما بدنا نحكي <تصفيق> طيب مثل الشتى بالليل عصتو حغفياي مثل حفي فورة بالريح بردى مثل الشتى بالليل عصتو حغفياي مثل حفي بالريح بردى صوتك ببالي بسمعه نباع Bye. بقى لك زكرة بس الهوى مجنون مطرح ما كنت تكون تبقى ببالي عيون عطول سهرة مثل الشتي بالليل عصطوح غفيان مثل حفيف وراء بالريح بالداي صوتك ببال بسمعوا من بعيد من بعيد لو كنت حتى بيدني مجد يعني مع حلاوه الشتي بفصل الشتاء وحلاوه حفيف الورق بفصل الخريف صوتك حلو كمان شكرا. اليوم على قلوبنا بدأت بعمر صغير بالغناء وتمكنت من الغناء وخلينا نقول في صار مهاره أيضا بالأداء بالنسبه لعمرك الصغير اكيد طبعا في لسه مراحل متقدمه بينضج في الصوت إذا صح التعبير بدك تخبرنا قصه العود اليوم بدأت بالعزف على العود ولا شو في خبريات؟ بالبداية أخي كان يعزف على الأورغ تقريبا وقت اللي كان عمري أنا بست سنين كان يعزف على الأورغ فأنا كنت شوفها وهيك حس من صغير أنه كنت انجزب لهيك للموسيقى بشكل عام يعني فتعلمت بالبداية بصغري على قالت الأورغ وبعدين وقت اللي اكتشفت أنه الغناء أنه رح يكون هو الأمثل إلي يعني فقررت قررت لا لازم أتعلم على آلي تكون مثل مسابقة مرافقة معي، <تصفيق> فأكيد كان العود أحسن. أحسن يعني نقلي من الأورج للآلي الوترية. هلا بالنسبة آه. لي أنا. بحق. مو أي آلي كمان العود. <تصفيق> صح صح، هو الآلي ال الأمسل إلي وإن شاء الله عم أتعبه على حاجة لحتى حتى فيني أطور مهاراتي عليها وبنفس الوقت على على الغنا. إن شاء الله هيك بالتوفيق أكيد ومزيد من التألق بسنواتك القادمة مجد حتى الكنترول عم يطلب ما بده يريح مجد ابدا نحن خليك تشرب مي من رايحك شوي نحكي عنك بس بدنا نسمع كمان <تصفيق> ما سرون عليك ما ما قدر شغيفا ارى تعذبي You do. كان عز ينبي لك وكلمك وعد ما شغلني جمالك راحت وخلصت أيام طيعت ملي بالا ما ودويت ألمك بها. الله يا مجد يعني كتله من الاحساس بين الغناء بين اصابع ايديك على اوتار العود في علاقه واضحه للمستمع ولا أنا انا بالذات شايفتك كيف منسجم تخبرنا علاقتك بهذا العود يعني انت ذكرت من شوي انه حسيت انه هيدي الالي اللي أنا، ليش على حسيت انه العود هو الأقرب لشخصيتي شخصيتي اللي هي أيضا يعني بيشكل الغناء بنسبة كبيرة يعني، وبنفس الوقت الواحد بده شيء يكمل إحساسه والإحساس هو التربة الشغل. لا إيه ضللت بال... وكا يعني بقى هتالعود. بالضبط فكان العود كل شيء بالنسبة للأحساس وبالنسبة لل للمطقل أكبر الأحساس يعني. يعني خير صديق. أكيد. العود. <تصفيق> خيار موفقة يا مجد <تصفيق> مجد غنيت طربي بطريقة رائعة يعني ما نحن اليوم بدنا نذكر انه مجد بهالعمر الصغير عم يوصل هاي الحاله وكأنه حدا ناضج كبير بهالإحساس غنيت طربي من البدايات هو الطربي الأساس يعني لازم الواحد ما ينسى الطرب والطرب هو اهم شيء بالنسبة, إن كان يعني بالنسبه للموسيقى والغناء وان كان يعني بالنسبه الطرب الاصيل يعني <تصفيق> فكان الغناء طرب بشكل خاص يعني النسبه الاكبر لانواع الغناء اللي بغنيه انا واللي بلاقي حالي فيه اكثر شيء ناجح يعني بحسه بتمرنني وبتمرن صوتي وادائي حتى على العود كمان ولكن شايفين اليوم إنه أجدد أكثر من لون غنائي يمكن. صح وأبوه. أنا بحب. بحب دائما بحب تسمع على كل الألوان يعني مو إنه بختصنا واحد بس إنه النوع اللي أكثر أكثر شيء بفضله هو الطرب يعني. معناته بدنا نسمع طرب طرب <تصفيق> ما أكيد بعرف. <تصفيق> أكيد بدنا نسمع. شو حابة تسمعنا هلا؟ نسمع على وردة مثلاً. نسمع على وردة أكيد.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 والفرج الصعب مر، نفسي أشوفه مر، والفرج الصعب صعب، عيني يا عيني بس الفرقه صعبه <تصفيق> كمان ما فينا نقول لك ما بقى تغني خليك عم بتغني لك. بيلبق لك الغناء طيب هلا ذكرت انه مهتم بالموضوع وطموحك يبدو حلمك وعشقك تكمل صح. بالموسيقى معناتها بفهم انا انه اي شيء عم بتقديه ممكن بتفكر تسال غناء مين الحان مين بتفكر تبحث هلأ... بهالتفاصيل التفاصيل بالمقام الأولى يعني بستشير دائما الأسادزة اللي بيكونوا مرافقتني يعني باعتبار بل... هلأ غنيت أغنية صح. قلت لوردة لوردة مثلا بتعرف م. ألحان مين <تصفيق> هو مو امتحان يعني بس هيك <تصفيق> نتعرف أكتر على مجد كيف بيفكر هلأ بالنسبة له هي نتنقل لك بسأل الأسادزتي الأكتر مراقبين آه. آه. غنائي ومهارات يعني بعرفوا شو أكتر شي بمسؤالي وحتى كمان في والدي يعني أنه أكتر شيء هو بيدلني على الأغاني اللي بحسه بحسة هو من ناحية الحسية يعني أنه تلبق لي أكتر وهيك وبيدلني على الشغلات اللي بحبه وبيتمنى أن يحفظه يعني يعني لو اختاروا لك بتسمع الكلام ما بتطلع هيك بشيء فضولي <تصفيق> مثلا <تصفيق> كمان يمكن في حدا بحياتك مجود خاص <تصفيق> ألو دور بتشجيعك هل... منقول جنود مجهولين بيكونوا هنون أحيانا هلا بعد بعد هذا الشخص بالذات ما بتوقع في حدا بيحبني أكتر يعني بيحب موهبتي وبيحب أي شيء بيقدم لي الخير يعني فهذا الشخص يعني يمكن هو أخ صديق؟ هو أكتر من أخ وصديق يعني هو أكتر من هيك بكتير يعني هو يعني الأخ الذي لم تلده, أم أم تلده أمك بالضبط أم. مين هو؟ هو من أحد رجال الجيش العربي السوري إصام سليمان يعني هو بدنا نوجه له تحيي لقلقة رفاعة السلاح أيضا أكيد صح. بيدعمك كيف خبرنا عن القصة هلأ بيدعمني أنا أكثر شيء بيهمني من ناحية الدعم هو الدعم المعنوي <تصفيق> فأنا الشخص اللي أي حدا يعني الشخص اللي بيبلو سيلاقي حدا عم يحبه من قلبه بيحب الشيء اللي عم يقدمه فهو تلقائيا يعني أنه رح يعطي أكثر ما فيه مشان يضل هذا الشخص أو غيره يعني بيحبه <تصفيق> فهذا الشخص يعني بحسه منه بيستمتع بال إنه بغنائي وبيتمنى دائما يساعدني إنه إنه أقدم أكثر شيء فيني و... حتى ممكن بيوثق لك كل المشاركة إله إله بيوثق لي أي يعني هلأ بتوقع هو ما إله مع ما, هو... ما هو أغاني اللي أنا مغناها ممكن إن أنا ما, ما بعرفه ناس يان الله أكثر إيه إنه ما بتوقع أشوفه كله عنده يعني و هو مستلم يعني الناحية الإعلامية بالنسبة لي يعني هذا الكلام ببداياتك وإذا في مشروع إن شاء الله هيك م. مستقبلي أكيد باعتبارك حكيت عنه بهذه الطريقة هو أكيد راح يرافقك وما راح يتخلى عنك أتمنى التوفيق أكيد <تصفيق> به صداقتكم كمان مجد باعتبار حكينا هلا عن موضوع ذكرنا المشاركات أكيد لك مشاركات إن كان بمجال المدرسي ممكن صح. بيكون في مجال رواد بيكون في أيضا بامسيات صح. خاصة مركز ثقافي صح. وصولا للمشاركة الأخيرة اللي هي تجربة نحكي عنها بعد شوي ولكن مم. احكي لنا هيك شوية التفاصيل هل بالنسبة للنشاطات المدرسية فكانت من صغير يعني من صف تقريبا الثالث بس يكون في نشاط للمدرسة إنه مجد راح يكون أول العالم اللي راحت مس المدرسة يعني. إيه وبالنسبة <تصفيق> <تصفيق> للرواد أنا كنت رأيت على مستوى المحافظة. <تصفيق> بأي سني. بسنتين تقريبا بس وقت إنه بسبب ظروف ما كان في يعني للقطر فأنه كانت مؤ في وقتها فأنه ما قدمت أقدمت للقطر الرواد على المحافظة. بالنسبة للاحتفالات يعني اللي بتكون مناسبات ضمن ما حد ما حد الموسيقى هي أنا بكون كمان. بالمشاركات أيضاً، مم. الأمسيات الخاصة. صح صح ومركز مركز ثقافية وما يتبعوها. طبعا بغناء فردي وغناء جماعي أكيد ولكن مم. في ميزة لمجد مثل صح. ما قالت الدايمان بيقولوا مجد وين يلا مجد غني مجد سمعنا مجد هلا شو بدك تسمعنا؟ نسمع الأمكنسوم. <تصفيق> <تس> <تصفيق> ذا بهلا وقت هذا منهار. صح. يعني خير <تصفيق> <آه> خير اختيار. الأمكنسوم <تصفيق> صح. Mat sabarni shahu, u kalam masul wahood. Mat اتعود الى لون الشوق موعود حبي لك موعود داهيرا ط او مش اتعود الى لون الشوق موعود مصنيه اليك للصبر حدود للصبر حدود للصبر My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 يعني عن جد بدي اضطر ارجع اقول عبر عن مشاعري انا ان شاء الله كمان يكونوا المستمعين ايضا عايشين هاي الحالي فعلا يعني نحنا اليوم نقول ممكن حدا يحب مطرب حدا تاني ما يحب هذا المطرب ممكن تختلف الاذواق ولكن انا واثقه انه في اعجاب اكيد طيب مجد في مشاركه هلا بدنا نحكي عنها مشاركته حابي انو انت تخبرنا عنها انا ما رح احكي مشاركتي برنامج The Voice Kids <تصفيق> <تصفيق> برنامج The Voice Kids كانت مشاركتي فيه هو الموسم الاول تقريبا حوالي سنتين كانت مشاركة كتير كتير حلوة يعني وقدمتلي أكتر ما, اكتر ما بتصور يعني خبرات ومعارف وعلاقات وحتى تجارب يعني تجارب الغناء قدام نجوم الهم يعني بالساحة يعني فكان The Voice Kids كان مسابة تجربة كتير كتير فادتني لقدام يعني صحيح حتى لو ما كملت فيها <تصفيق> بس يمكن صار في ظروف هناك يعني ما ما عرفنا شو صار بس انه خبرنا اكتر يعني هلا اكيد اللي عم يسمعنا عنده فضول يعرف انه مجرد كيف تم <تصفيق> اختيارك على The Voice Kids بالموسم الاول نزلت انا على قدمت عادي انه امتحان نزلت على لبنان قدمت امتحان هنا قدام لجنة مختصة مو مو المطربين اللي بنشوفهم نحنا مو النجوم يعني قدام لجنة مختصة بالاصوات وهي قدمت ورجعت على سوريا بعد شهرين وحكوا معي قالوا لي انو مبروك انو نحنا اخترناك لحتى تشارك بزا بويسكيتس يعني وتكمل بمراحله شو غنيت وقتها حتى تختاروه؟ بالمرحلة الاولى غنيت للفنانة انغام شان سفر فينا نسمع شي والله نسمع حتى نعيش الجو وقتها ونعرف ليش اختاروا ماجد لما غنى الاغنيه سمعنا ماجد <تصفيق> Sana. <laughs> Abide mm -hmm. ت سرت شوف كده شوف كده شوف كده ولا تي ولازم ملكي طبيعي يختاروك مجد اكيد بعد هالاغنيه كنت موفق اكيد مشان هيك تم اختيارك غنيت الأغنية ووافقوا على مجد يشارك شو اللي صار بعدين بعدين انتقلنا على هي مرحلة الصوت بس اللي هي بتكون الكراسي مبرومة يعني. لما بدهن يحطوا إثنها على, على الجرس. ويخ ال يعني. <تصفيق> يعني فأنه بس مجرد ما ضغطوا على على الجرس إنه بيكونوا إنه اختاروا اللي حد اللي عم يغني مشان ينضم لفريقه يعني. يعني وصلت للمرحلة الأولى أمام الجمهور مم مم وأمام اللجنة, اللجنة المفترضة. تمام. كاظم سه ونانسي عجرم وتمام سنيما. شو غنيت واقفة؟ غنات اغنيه لليلى مرات اللي هي حيران الليل اكيد بدنا نسمعها كمان يا مجد <تصفيق> نسمع خلينا نسمع ولا واحد الكرسي <تصفيق> هلا هلأ نحن أنا لو فيني تبوس هيك على الجرس وأبرم الكرسي رح ابرم يا مجد مجد لما كنت تغني أغاني ما أديمة طرابية <تصفيق> لفنانين كنت بعمر صغير أكيد ما في الإحساس مثل هلا. لما <تصفيق> عم تكبر عم ترجع تغني الأغنية عم بتحس بإحساس أكيد مختلف صحيح هلا الإحساس رح يطفي شيء ثاني بالمرة يعني على الغناء يزيد الإحساس. رونقا وروعة صح. صح. بنعرف اليوم بي. ان احنا اليوم بنعرف انه دائما بيعبر عن اللي جواته من خلال شيء اللي بيمتلكه ملكات قدرات ان كان بالصوت الجميل ان كان م. بالعزف ان كان حتى بالكتابه بالرسم م. صحيح. اللي بنعرفه أنه بلحظة تأجج المشاعر بيطلع الإبداع والجمال أكيد من الفنان أو من الموهوب ولكن أحيانا منكون بموقع أنه نحن بحاجة نقدم هاي الأمسي بدنا نعرف كيف ممكن تعيش الإحساس وأنت فرداً بأمسي وإدامك جمهور بمركز ثقافي يختلف لو أنك تحت الشجرة وعلى ضفة نهر أكيد مختلف الإحساس هلا قتل الواحد بس أنه يفهم وقتل الواحد عم يغني مما كان يكون أمامه فهو عم يغني لا يرضي حاله قبل ما يرضي العالم. فالمشاعر هي صحيح إنه دائما هي راح تكون إنه باللحظة المناسبة اللي لازم أنا أكون عم غني فيها يكون مشاعري متأججة يعني لحتى ولكن نتصحّر المشاعر لأنه لازم يعني نعطي أكتر بتكون حقيقية يعني ما بتكون تمثيل. <تصفيق> <تنفيذ> بتكون حقيقية <تصفيق> طيب مجد للأسف يعني الوقت عم يركض وما منحس صوتك عن جد حلو نحن أكيد منتمنى لك التوفيق نستضيفك بمرات قادمة تكون أكيد تطورت الموهبة عندك حتى تصير محترف شو بدك تسمعنا بالخطام على زوءك تحب تغير هاي التشكيلي بتحب على نفس الخط شو بتق؟ أنا بصراحة بالعادة ما بحب أختم بشيء حزن يعني بس إنه هيك الأغنية بس حرام <تصفيق> طيب بنسمع <تصفيق> هي حتى من تراثنا يعني الأغنية من تراث السوري يعني جميل اليوم إنه شباب سوري اليوم رغم عمره الصغير واعي ومسؤول ومهتم صح. صح. بإحياء التراث مهتم لازم. بإحياء الأصالة والعود للزمن هو اللي الجميل اللي, هو اللي رح يرجع سوريا أحسن من كانت. إن شاء الله أكيد بترجع دلوقتي. أحسن من كانت. تسمعنا يا مجد in the الكان قيم the dead, in the blood of الحرمان dead, here or... نضل <تصفيق> متذكرينك مجد ورح نضل نفكر فيك ونتمنى لك التوفيق أكيد نتمنى لك, لك تكون مطرح ما بتحب تكون تصير بالأحرى وإن شاء الله هيك مثل ما ذكرت انه حابب تعزف على كل الآلات الموسيقية كل الآلات. يوما ما تكون ضيفنا بها الستوديو الصغير اللي منحبه كتير يكون معك كل الآلات نسمعك وأنت آه و... آه متالق أكتر في رونق ايضا لإحساسك بشكل أكبر إن انا بدي أتشكرك كمان بس بدي أوجه تحية قبل لاهلك اكيد من القلب تحية لصديقك صح. اللي الأخ والصديق اللي ذكرت عصام اللي ما تركك ولي شجعك معه حق يشجعك وأيضا أيه. أكيد ما فينا وما ننسى استاذك أو أساتستك إن كانوا <تصفيق> متعددين <تصفيق> من كل قلبي موفق مجد اسماعيل شكرا لك شكرا لك شو حلو الحياة آه يا سلام بتمنى حبيبي تجمعنا الأيام